بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صلي وصلي مبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحمد الله أن آياد الطبن إيا أفر إلى آياد الصدن إيا لبا سورة الله ألي الذي الله سخر لكم البحر بدأيذين سخرين لتجليل فلك بيه بأمره ولتبتقوا إنا الطلبتان من فجري في الغيث والعلكم والسخرة و indeed سهل لكم إذا كم في السماوات وما في الأرض جميعا لمن منه أبى سيدك سهل إن في ذلك لآيات قوم يتفكرون قلوبات كثيرة للذين كوي آمنوا مؤمنين يغفروها إسكتها محا للذين كوي لا يرجون عن رجينا أيام الله إله معلمه معلمه أو الله وحكمه يوم قيامتك متاع ليجزي إنه أبا المريض درت هذه سر قوم قوم عليه بسبب ما شيء سببته كونه يكسب نكوة شقيسة وكسب ذي من عمل قفكي عمل فلا صالحًا عمل ونأكثن فلنفسه النفس يسأم عمل فساعدنا وحكمت درن ومن الساعة قفكي حما سماية فعليها رب كي يسأم بؤس سميئي عده وحكمي علن ثم إلى ربكم رب جل حق سترجعون الأئدين علن آية دوحة لجني تتكم من أنت وقوة خن إلهي بالميز Mä en halua, että se on niin, että se on niin, että se niin, on on niin, että se on أمر والله يارين وحنا بقوم يروا وحيلة آية لنا سود كتير مدينة ونقي عبد الله بن أبي من السالولا يا نبيك في لكن آية دماد دام إيمك تاعي <تصفيق> الله كبر إلهي لعذوين في سوء الله ما ملّي أن كبقين، والرجل كجثير، إسكس سامحان فرعك تحسق قادننا، محيي الإله وكابال مريوي، قفك ونعكسه مايو، أذن بع نفث هذا أوسما يعذنا وحكم أترن، قفك حمار سمايونا، أذن بع نفث هذا دبيع عذنا وحكم أذين، الله حاتك تدع للذين كوي عمونو منوبي، يغفروها إسكس سامحان فرعك قادان، للذين كوي لا يرجونا. أن رتشقه بينه كبق إن أيام الله إله ملمهيز إله إن عويكز الم هو ألا مامره محيالد فراه قادسًا ليجزيه إنه ألا أبا المريج قومًا قوم إنه كأبا المريج الله فحومان تكابل مريون بسبب ما شيء سبب تكمنه هاي يكسبونك وشقيه من عمل قفك عمل فلا صالح عمل ونأسن فلنفسه يبوع عمل فلاية عند الحُجُمَات هذي وما رصاع قفك في عليها. تو شهد ان بو ان بو دبساراي waxaa idkumayelin thumma ila rabbikum rabbina turjicuna li deena xaliinay taamacaneedu waxa way wax kasta ba shaqeeyaa wax kasta ba shaqeeyo xagga allaa u baad maxkamadii tagaysaa wal ورزقناهم بحق كورزقني من الطيبات وحوناكسن شامت مندهد في عنايان يمنجي سلوه وفضلناهم بحق كفرد لسي كفرد على العالمين خلق يجع لا تشوج واقتها يجع وفضل بنا بينات حجوي عد عد أو من الأمر وحيه حجوج على من الأمر الدين تاء فمختلفوا اسم خلاف في ابن إسرائيل إلا من بعد ما جاءهم العلم أنتم علمه يمدوه نبيه قص لا صدره اسمه خلافٌ معه سخلافٌ بغيٌ حاسدٌ ما بينهم لحدوظة إن ربك ربنا سبحانه وتعالى يقضي وكالحكم بينهم لحدوظة يوم القيامة أو قفك حماة سماهه ونجم سماهه لا بد فيما شيبوك كالحكم كانوا أيهاين يختلفون فيه كويس كخلافة الله سبحانه وتعالى هبنا إسرائيل حالسية كتاب كتاب هي حكم وامام مام البالصيء نبي نباليصي وامبي يفر بدهم باكر دلته طيبا خشوا ونكسني مره ونكسناه طيب هو حلال يالو ومن جي سلوه خلقه وقت قاضها يجا كسره والله كفر ابن يسوع هجوي من الامه الدين أنا والله كاني هجوي على عد عضو هو شرعه والله كاني marka waxaa is khilaafeen markii cilmiga uu yimid ee la rabay inay isku dhinac maraan bay is khilaafeen baqiy ama heebal baraayi ma heebal baraayi marka rabbiga baa kaal hukumi doona qiyaamaha waxaana isku khilaafsan yihiin qolowali bana waa sidoo wixii diinta la isu diin loo بني إسرائيل هي بني إسرائيل الكتاب كتاب كتاب ورادها يوالحكمة مامل أي يو مامل اسمامول يانو إستطلي نيان وقوميسيجي فرعان أي كبحه ونبوه ثان نبين نمو نواسينو أمياء فربنا باكر دلته من الطيبات في سو ونأكلنو حلاله ونظيفهم وسخعين وفضلناهم وحنكفضي بالنسييني على العالمين عالمي زباني وقت قاد وأتيناهم واسين بينات الحجوج العض من الأمر الدين أو شرعية فمختلفوا اسم خلاف إلا من بعد ما جاءهم العلم علمين توقي مت كدب مية وخلاف مركوا رمالهين مع خلاف ك بغي بغين حاسد بينهم لحظان إن نقول واسلا صم علموا واس خلاف تايان نبا ما قالوا شيخي هذا الدين كراه كوحي قالوا يمتو أركينو ختريه وهو كع وحده إنك أنا أنا كانوا هبل هبلوا واسك عليهم إن ربك رب جاه يقضي وكل حكوم بينهم لحد يوم القيامة قيامة يوم كيش كل حكوم حكوم كل حكومي فيما شيء لحد كانوا هيا في لحد سيختلفون كوايش خلاف ثم جعلناك وحنكاي على شريعة شريعة الشهد ومن الأمر دينه وحيه فتبعها شريعة الراع نبيه محمد ولا تتبع الراع اوو الذين كويت الله لا يعلمونه وخبان غرانين ما هي له انهم يغون في ما عنك من الله الله حقيس شيء عدد و ان الظالمين ظالمين بعضهم قاركود قارك كل صاحبات ود والله الله ولي المتقين دك متقين تو <تصفيق> بقول كبقي الله ولي المتقين ما كان جو حلليه شرعه دبه تنزل هسمين باللله تنازل حدا تنازل سمايص واحد كهلي مال waxay ku tiri karaan mala hada تنازل سمايص mid kale hada hada تنازل سمايص dawayn ad wali ka dhigatay marka daalimintii iyaga isu wali oo saaxibee wuxuu arkay fikrad isagoo fikrad aaminsana ya fikrad kale kusoo dhici tan danbu qaadana tii hore faruhu ka qaadin inaga waxa soo kal wa la leeyahay fikrad hadaa aad aaminsan tahay daftadaa oo jaclaata haa u dhagmi in taqqaat maar weyn naftadaa sajaclaate ama nimba fikradu wato kula qumanatay إيه فتتبعنا شرعاته وحلنا وضد الله كل أقمائه <تصفيق> ذا شرعاته سلهوا وضد الله قاده فتتبعها شرعاتها الراع ولا تتتبع الراع هو الذي كوي شعيلك وده لا يعلمون وحمة أنقران إنهم تقماء الراع محيي له الدات راعه إنهم يقولون يغنوا كأج مفل عنك أجمع من الله إله قدره سيشار وحبك هم مفل مرك التنازل هصماينة بعض مركَ نبيك تلازج كلّي بسواين ماي إننا قالين الله هذيه أو لا أو على صاحب دوّي مرك الدّاعم أذوب صاحبها كديگرني إننا قولنا والله قال وليه المتقين كوا الله ذكّبها أو أماملا هذا قرآنكني بسائر إفتين ويه limna siddad ku wiftiimaya wuxuudan hanuun iyo raxmadu raxmad way li qoom qoom busu u yaay hanuun iyo raxmad iyo qunno wax yacineen wax wa qadana oo aqalgoodu furanyahay hadaa du sharad waxa kuu quraanka kariimka wa iftiimiy wadadi Qur'aanka laftiisu nolol shiba looga marmay dadkan Qur'aanka ku dhagmooda waxa dulli xoola badan hadda ay hadda walba baad baa u dhimaanay walba baad baa u dhimaanay marka Qur'aankaani waa tusiiye iftiimiy linnaasi yaanu nii raxmad yu يهود انهم وداد ويي وَالرَّحْمَةُ الرَّحْمَةُ لِقَوْمِكُمْ قوم يقنون وحيقينينهم يقينت غارئ ام حسيب ما waxay umalaynaya alladina ku ittarahu kasbaday as-sayiatu huma an ajalhum ilan kayleeno kal ladina saa waxaaxun ma yahkumun waxaay xukumeen oo in muuminiinta la mid noqonayaan waxa la hadal haya qofka xumaanta sameeyay وهذا haddana raje ka qabayn oo wanaag hela yaala sheegay marka ku waaxilataay kuwan ma waaxilataay xumaanta sameeyay in muuminiinta la galamidi karo onolol aakhiriya dumays ku mid noqonayaan xukum hun bay xukumeen waxa أول هلايب هو حقق الراء يعملون السيئات ويرجون الحسنات أجل كما يتنا الشوكة من العين مهوما بسمائه يه مهوما بسمائه وناكن ويثبان إن لقوا أبار مري وار وصح سدا عينكها خذ أحد الله قرت جد عينه مكوبه حي وقد حكى جسوب حذي قف كنت مهوما تسميه وناكن رجينا ياي وعينه وقد حكى جسوب حذيه كابدك نجح أبار لقوا أركبالي بكم أنا هو حال جوتنا ثم السماء يوم ينضم من كلامتها هؤلاء لم يتمتين قرب كله مركز وعديده ورب إلهي لا إله إلا الله من كلها ورث ذن اسمده أم حسب ما وحيهم علينا الذين كويت رحو كسبضي شرقي أسيات عمان أن يجعلهم إن كي لإن كل الذين كيو كلهم وعملوا عمل فلا يصلح عملاتهم بينهما صادق فرقوهين بعوض الحياة، سواء أسميهن محميهم نلاش واضيعهم وما ماتهم الجماد واضع، ساء وحهم بالجري، ما يحكمون واحد حكومة مهير إن كوا لمديهم وحكم حوي، وخلق الله الله السماوات السماويك والأرض بالحق حق يرنب قابور يا حكمت يولبه ولتجزى إلا كل نفس النفك كل جد وهم يجعون الله يضل منا لدومين ماي إلهي سماذي أرضاهم هو أبوري حق يحقمت قفكي سماذي أرضاها حكمت الله أبوري قات خير بالله أبى المري قفكي قادة وعي نف ولا وحي كسبته بالله أبى المري سماذي أرضاها وحلها أبوري حق يئن إلهي قدره دي سلقو قرته وألا لعبده خير بالقاب إن قفل الدب ونا هندش لاغا سااري ماي حسنات ولي هينا الله دافير وخلق الله الله هو ابو رئ السماوات سموجه والارض بالحق حكمت يدبكو ابو ري اي ولي تجئ الا كل نفس نفس كل جد بما كسبت وحي شقايت وهي دتكنا لا يظلمون الظليم انغا ابال كاسل انو قادايو دار خير سميسل انغا ظلمي أدوكم خيرك أنصمي أن الله لا يضيعه أجر المحسنين أفرأيت بل كورهن بالله يعني لا أكتبه كاردغان تهي من اتقاذ قفك كي يشي إله, إله إله سهواه سيده تعليه وأدله الله ألؤلمي على علم إساقه أك إنه الضلال أو أو على سمعه مغل كيس إيه وقلبه على بسره أرقي وحكوار فمن يهديه ياهنون من بعد الله من بعد إدلال الله إنتوا الله ضلال فحكمك كذب عرياهنون كنا أفلات تذكرون ورميدهم تو من بل إلى وي والنمك قريش هاي أبو جهل يوم ولد بن مغيره يوم لما كان سال شيء كيسن أبو جهل يوم نكنا عتبة الله سبعة وحيس وديا عتبة والنكمل كورن حالة ذي والكالشود والله وحaddock تاي inu fuu sheeg yahay wana beenala ahay marka suur sidoo beenala wahay marka suuri badiga ay nu dhal yarada ah ay mi دو گیل دا گیل اس ویله کا دگتی هدول هو وقف لوح چعلادو با الہ هو او دعاده او گووی افرایته بل کورا منی تخدا قفکی کا سمیس الہ هم الہیس او عابدو هوو سو جیل یابس مربم میشی نفتی الله الله الا لمی علم ما علم او گانو وختم على سمع مغل كيسبو الدبالة حق مغل ماي، وقلبه قلبي جيسانود دبارة حق فهمي ماي، وجعله وحي على سري أرقيسان الخشارة تدباله حق أرك ماي، فميه دي هي هنونك قف كانوا عاصم بعد الله ألا الدبدي، مردوال لا ساولميه، يا هنونك راعر، فلا تذكرونه، ميدا وأنتمي، وحول بلدي شيعي، قفكي حق مغل وعيه، أرك وعيه فهمي وعيه، والسيج وقالوا بحق أركاء مغلوة وقالوا بحيث هذين ما هي حالة ضماءها إلا حياتنا أن الله شهي في الدنيا نموته عن دماننا ونحيى أن نولاننا ما يلكنا أنها لا يوجد ما هي إلا الدهر وقتكم بأنها لا يوجدها استمروا يو بأنها لا يوجد وما اللهم أمسرنا بذلك أنت من علمنا وهو علمنا أملك هبيراته وهو waxan ay leeyihina daariga anaha laagu wa bentood inu maahuma ila ya in iska male awalayaan mooyey wada tutla marke lagu dul aqriyo alehim tusada ayatuna ayadahayaga bayinaatin iyagu cadcad ma kana ma xujatuhum abayoga iyagii la kale in kuntuba daatiin saadiqan illa hayatuna dunyana mautu wa nahya wan dhimanayna hadana soo noolane arabyada wuxuu tartiib ma faaideeyso marka xuruuful adafka wuxuu thumma iyada tartiib faaideeyay marka ay tartiib faaideeyay lahayn marka marka wa أمة شيدان قيامها لنا الصون عليهم وحنا هلاقينا والدهريكم قلنا الدهري هذا ليلا وقتكم بعو حلاقي يوم وحوي ما لنتين هابين كان يسوم مرة يسب لهن بنا هلاك سامي والدهريين تدتك الله يداون حديث بعو حوي arabtaha waxay halqabti ka dhigan jirtay daarigi baasida laacna tuu laa daahri waasasiy duu daariga aniga ma maamulee xadiithu qudsi daariga aniga ma maamulee waqtigee haa aynu haa aynina ila la ficilkiisa dee laa aynay oo allo laa aynay marka hadii quraanka lagu dul akhriyana muraadka ay leeyeen war quraanka inta iska joojisan arab bayowg حديه بالعقيدة هذا أنه سارك علم فذويه وقالوا حديه وحيد ما هي ماها نلاشو الحياة نا نلاش يدي أ الدنيا أدويه ذا قابنيد مويه نموت واندمانه نو نحيا ونلا نعروس يدار نلان ما يلكن أنها لاقي ما ينبابين ما إلى دهر وقت جنبان وما الله منسون بذلك أريت من العلم وح أقانه ويقق <تصفيق> بان وح ان وما هم الا يذنون انما اولي الوالين واذا تطل امرك لو دول اقريو عليهم دشوده اياتنا ايدها يغا بيناتنا عداده واضحون سحر سارين ما كان ما حجتهم حجتود إلا أن قالوا ان يرهدن ان مويال او طول كالاي بابا انا ابيوغي لا كالين كتب صادقين حتى عرف شييسات حجتود وا سيده هدات فر شييسان ابيوغي لا كاليا ارابي الحديد دلياردن كبرت اسمها كانت فعل بمطأ المغضى لأنه يجب أن يكون لدينا أن يقولوا لا وين ما كانوا ما أهانا أنق... إلا قولهم قولهم قولهم ما حجتهم حجتهم حجتهم توا خبرك كانت قلوا حاتنا هذا مركضنا لدينا يا نصولنا يا أبا يوغا يا الله كالا يا الله يحييكم إذن نولي ويميكم هدنى إذن ويجمعكم إذن إلى يوم القيامة في يوم القيامة قيامة يوم لا ريبا شكلكم متى فيه قيامه إنا إيماناً ولكننا أكثر الناس دتكم بذلك لا يعلمونه وحباً مع بعض تدفع ربنا بسعة عقيدة الله يحولين بركات ليدهن أبا يوجي هو را الله إيماته كون الله إذا جا الله الله يحييكم ويمئكم هادناء إذن دليل ثم يجمعكم إذن صورور إن إلى يوم القيامة في يوم القيامة قيامة يوم كيس لا الريب الشك إنكم مجد في في يوم القيامة يوم القيامة إمات كيس وحشك إنكم كي مجد ولكن أكثر الناس تدك بذل الله يعلمونه تدك هذا أن تكنن لا إله إلا الله محمد رسول الله أن تكنن قيامكم متلاجس يعني أقوم وأنت جب بينتها هذو قيامة, قيامة كتلاجوس يعني ألو عابد لها منافقين <تصفيق> توه قدونا وأكون أن منافقين إلى هذا ننحب وحكم قنونه ليس كقرن ماتلو سدى وقت جالسوك عليه بركة منافقين توه أكون لا إله إلا الله محمد رسوله أن تكوني أو حيله لا إله إلا الله يندت كل ذكر إحسان بيله هذاي الله فميسين متك متكوين ولله الله وحده سبحانه ذي بالكش سماواته سماة الله شهادة كذا يوم الأرض أرضه أرضه ويوم المال تقوم الساعه 9 استاكته يوم اذا مالتا يخسر المبتلون بعض السميه ياشي وخساره مالتا قيامه مالتي ويستاق بالا مالتي تيمادو هلك بعض السميه ودن مالتا لين دب لو ماي عدو عمر رسيده لا ماي ما جيل لين حديثه قباشه جيرته ادونك انت adintu dambila noqdo oo toobakeeno wa isla qabad weey maalin taa oo isla qabad ma jiro iyo meel loo noqdo midna male dibilguu cilin mahay waqtigi waa ku dhaafay marka digniin bay ino tahayo inta aad nabad qabto inta aad nabad qabte toobada furantahay alaaabi baa lagu leeyahay wulillaahi allahu hawsuunaa damilku يوما إذن يخسر و خسارة المفضلونا بعد السماء ياشي. و كل أمة أمة كل جد مالتها إذا جاسية يلو جلبي لو ياكو جلبي ما كل أمة أمة كل جد شدعوا إلى كتابها كتاب كهدي قري عملك محل الله ده اليوم ما تجت جونوا لي دقوا بالمرن ما شيء كنت بعد إذا عمل فلا هذا كان كتابنا، وكتابك يجاء أن إذنك قرئ، يندقوا بحكاه لعليكم تشي أن بالحق بوكاه اليوم واحد سمايسة وحناه إذن مقرا، إن أنا وكنا وحناه نسنسخه كوك قرة، ما كنتم تعملوا هذا من فليسوا ملاك ما ليت أية قيامته، أمد وحالك وذا، قلدي إسكجين سيادة، قلدي إسكنو عبا، لو جاء سوكر كين جانوالك لسوا حذري، لو جاء كفرسان، هسيشأ ودليه markaas saa madwalba kitaabka waa kan kitaabkaga baa la mad soo horree waa kan qoraalkii laga sameeyay maanta waxa idinka bal ma waxan samaynay oo kitaabkan ku qoran kitaabka jiraana waa kan xaqbu ku dal halye waxa saameeyay waxa saameeyay yaa idin qoran weligeen waxa oo awentaa suqan noqday hore loogu qoray xay shirk ka sameeyayna waa loo kaadi intii mudda bal inuu toobakeeno yaa loo kaadi markuu day toobakeen waay yaa loo qoray weli kisar sa wax leedinka qorayna wadana wad arki kull umatin haddad goob joog ka ahnaayd baa laga ku umadka sijaasiyatin yado cilbiibta luuyaha isku isku waxa laga al yawma mata tujjunu walidika awal marin ma shayga kuntum aadaydi taamulun ku amrun fala ba taamulkiinu ba maashan idin yall hada kanuna lidin soo hordhigay kitabuna kitab kayaga anid ka qoray weyn kitabka soo yandiq ku hadla aleikum tujina bil haqqi haqbu qadlu waxba wa hanah buudallallan nasasukum kuw idin وهو جنة البابات اللي أفره حكم كيواكا فهم الذين كوا آمنوا مؤمنوا وعملوا عمل فلأ الصالحات عملوا ناكسا فيدخلهم أغلق ربهم ربكو في رحمة رحمة جيسو كل ذلك جنة الليسي قليين هو سوء الفوز الليبانوه المبينو أعطو أنقرصونين وهم الذين كوا كفروا قالوا يقال الله محلوه أفلم تكن ميانا هايات آيات هيدا شوتلاتي لوجود الأغري عليكم بدوشين وفسك برش بعد كه كبيرتين. وكنتوا مع ذهتين قوم قوم مجرمين الدميرليان. نعرفي ماشنا يتلا. جنا دينه هل كنا يتلا. قلوب الكتاب كيسب على صهر نجاي. ممنين تعمل كصالحة. عمل كس عمل كذا هيسكحه مايني. شرك يعبد عكا إلى لعمل كذا. سووه كوجتر. عمل كا شرك يعبد عكا مرنين. أي جورب علمتكم رسالة. أي جورب حبيبة همذا. لجا جورة قد wa xaba ka soo baxayna xooluhu daaqay in qeymada allah ay quri ba leeda taayun amalka aan qad wa inaad alla dirti u samaysaa si shirku uga nabadgala wadariiqada nabii muhammad wa inuu ku taagnaada shii diyaalka janagalkaasina huwiso walfuju liban way al-mubin oo ad oo wadxa on geed ku qarsoney wa ma ladiina kuwa ka faru gaalabay yuqalu allahumu hallo dhahi afalam takun miyanay ahayn ayati ayadahaygu tutlaati lagu dul aqriyo aleikum dushina oo fasakbartu bad ka قوم inas وجرمين الذنب يا الله قيل الله انك الله لا فيها كما سغنا قلتم ما ندري ما اوكن ما ساعه تساعدوا <تصفيق> كما وحيت بكما ورهينا ان ظن امم ملين انه الا ظنن مل الاول يومان inu ilaahi isa soo cilina idin soo cilinayo oo la idinka la xukumaa amalkiina idin ka amaalbar waa xaq markii leena saacaduna way iman markii leena waxaad idhiirtinteen anagu saacada ma maba naqaambaa wax saacad leena baa ma ogini waana wax la waxay taam yakiinuma sida yeela ee saacada sa u beeney waqta laa alhamdu lillah qof magac gaali ama magac krisan ama magac ee xul majir wa Soomaaliye Carab ah magac yeheen marka saacaddu wax beensan wax qarsan mooyee wax beensan anigu ma ogeey wili ma arag wax beensan oo dadkeena wayda qila markii la yiraahdo inuu waddallaah ay alla balan qaadkii suxuqun xaq u قلت محاطرة دين. ما ندري ما ساعدوا ساعدوا وحي تايب من أن نجم بأوين. ما ساعة ساعة وحي تايبا من قانا. إننا ظننا ما نظننا أملا ينمين. إلا ظننا الملؤون موية. وما نحن أن من نجم منهم بمستيقينين. ساعة دائما تشيري سان. كيف وما نحن أن نجم منهم بمستيقينين. وبدال الله.